یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدین وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدین ثم ما أدرعك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله